حافظوا على الصلوات والصلات المستا وقولوا لله قانتين فإن كفتم فرجالا أو ركبا فإذا أمتن فاذكروا الله فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 والله عزيز حكيم وللمخلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقنون ألم ترئن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حجر الموت فقال لهم الله موتوا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 فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبغ ويبسط وإليه ترجعون